والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ماهر عبد الرحمن شخاشيرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم بِالَّذينَ التَّقَوْل دَ رَبِّهِمْ جََّاتُ تَجرْ مِ تَ تحتِهَا الْأَنْهار خَالدِينََ فِيهَا خَالدينَ فِيهَا وَزْوَادُ مُقَههَرَةُ وَرِضّو وَرِضوان مِنَ اللَّ واللَّهُ بَصيرُ بِالْعبدَ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمن في طين والمستغفرين بالاسهام شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم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 فَإِنْ حدُّكَ فَقُل أَسْلَ تُ وَجهههَ للِلههِ وَمنَن التَّمًَا وَقُلّ الذيذ نَأوتُ الْ الكِتابَ وَالْأُمّجِينَا أَسْلَتُم فَإِنْ أأَسْلَمُوا فَقدَه تَدَوو تَوَّ فَإِ مَا عَلَكَ الْبَل واللَّهُ ضَصيرٌ بالِالعبادَ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 قُ إنِن تُخف مَا فِي صُذُورِكم أَوْ تُبْدُمُ يعلملَمهُ اللَّ وَعلَُ مَا في السَّماواتِ وَماَا فِي الأررضِ وَلَّهُ عَلَ قُِ شَييدٍ قَد يَوْومَ تَجد كلُلُّ نَفْس م عَمِلَة مِن خَييرٍ مُحبَرَ وَمَا عَمِلَةْ مِ سُ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 انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا فيكون طيرا باذن الله وابري الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله